حبي للوطن شعل في قلب النار وشوقي لعليتنا وحطان الدار وكروم الدوالي والطيور الشنار غنت على الشجر من قلبها الموجوع يا بلادي امتى لرجوع؟ يا بلادي يا بلادي امتال الرجوع بيكفي غرب وآلم بيكفي دموع يا بلادي يا بلادي امتال شوق لا ارضينا غناه قلب مجروح ينادي بين الطولود يا بلادي, بلادي امتى نرجع بكف غرب والم بكف دموع يا بلادي يا بلادي امتى نرجع بكف غرب والم بكف دموع حبي للوطن شعل في قلب النار شوق لعليتنا وحيطان الدار حبي للوطن شعل في قلب النار We crew mid the wally what you're in our We crew غنت the wally what you're in our Ganet I shall mingle be almoju بلدي a few or bill I don't زادت في قلوبنا العذاب فارقنا الأهل يا يما والاحباب والقرب زادت في قلوبنا العذاب ما عندنا حدا يفتح للفرح بواب ما عندنا حدا يفتح للفرح بواب حتى فرحينا يما بدون شموع حتى فرحينا يما بدون شموع يا بلادي يا بلادي امتى للرجوع لكفي غربي والالم فيك يا بلادي يا بلادي انت لرجوع بكف غرب وآلم بكف دموع ودوني ودوني عبلادي الحانوني ودوني بهواها وعولة لوموني ودوني ودوني عبلادي الحانوني خير بلادي دور خير بلادي أزهر محلل عينا في تعلمنا الكيفة يا راحت الروح شاعبنا المحتار في قلبك والعين شاعبنا المحتار في قلبك والعين براكين ونار من الحزن والعين براكين ونار من الحزن والعين يا شوقي للدار والارض والعين مهما الظلم جار نور الفجر لا يا قدس بك énak, annak, jára hitt el a vak. Én a zöldön a Dárd, zarátton és sálfertő, csárgaltó, وفي قلب النار لما عنك سافرته لبعيد نسيتوني يوم العيد يا اللي سافرتوا لبعيد نسيتوني يوم العيد الهم في قلبي زيد الهم في قلبي زيد الهم في قلبي زيد الهم في قلبي زيد لو ما عدت رجعت انا زيتون الدار زرعتوني وسافرته شعلته في قلب النار لما عم تغردوا انا زيتون الدار سفرت وشعلت في قلب النار لما عني تغرقت قدسي يا أغلى الأوطان يا قلبي ودم I'm gonna make والحب من اتراب الأرض مجد وعزة